أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل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 كلال انها لضا نزاعه للشوا تدعو من ادبر وتلى وجمع فاوعى تدعو من ادبر وتلى وجمع فاوعى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلي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 وعلى الشمال عزين أيطمع كل أمرٍ منهم أيودخل جنة نعيم كلا إن خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمقابر إن لقادرون إن لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسلوفين فذرهم يخوضوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومه الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سرعة سرعة كأنهم إلى نصبي يفظون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون Amen. Mm -hmm.